ان الذين يخشون ربهم بالغيب ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفره لهم مغفره واجر كبير واسم لكم اوجهروا به إن هو عليم بذات الصدور ألا يعلم مَنْ خَلَقَهُ هو اللطيف الخبير؟ هو الذي جعل لكم الأرض ذنولا فامشوا في مناكبها وكنوا من رزقه فبكم الأرض فإذا هي تموت أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكيد؟ أ ولم يعوا إلى الطير فوقهم صفاتهم ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه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 بلل جوف عطوه ونفوه، أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجِهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًا عَلَى صِرَاطٍ مُشْتَفِيٍّ؟ قُلْ وسم جعل لكم السمع وانبشار الافئده قل ما تشكون كل هو الذي ذركم في الارض واليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن صادقين قل إنما العلم عند الله قل انما العلم عند الله وانما أنا نذير في قل إنما العلم عند الله وان انا نذير مبين فلما وانهز الفتنشئت وجوه الذين كفروا سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدنون هو ومن معي او رحمنا قل او ايتم ان اهلك ان الله ومن معي او رحمنا فمن يجير, الكافرين؟ فمن يجير الكافرين من عذاب اليم قل هو الرحمن آمن وَأَكَلْنَا فَسَأَسَالُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا أُخُمْ غَوْراً قُلْ أَرَأَيْتُمْ فَمَن بِمَا في قرآن صوت في آفاق الحياة